الصيام جنة برنامج على أمواج إضاءة غردية من إعداد وتقديم الأستاذة فاضل ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا هذا هو العدد الثالث من برنامج الصيام جنة الصيام جنة أفكار صغيرة لحياة كبيرة. التقاط لبعض معاني الحياة وتسجيل لمواقف وصور ذات أهمية فيها حكمة سمعتها قرأتها رأيتها خشيت أن تطير من ذهني فقررت صيدها وتسجيلها لكم قصه رمزية تلخص حكمة أو تشحذ همة أو توجب عملا وأحببتها أن أدونها وأسجلها ليسبح معها ذوي الألباب ويستفيد منها من مغزاها طلاب الحكمة الصيام الجنة عصير أيام من سبقونا وحرارة تجربة مرت بي وبكم وفكرة ترجمتها مواقف الحياة المتكررة صاغت معالم هذا البرنامج فأوفكاري وكلماتي من مزيج روحي وألم تجربتي وصيد تأملاتي وسجل ذكرياتي <تصفيق> إن شهر رمضان يدرب النفس على كثير من خلال الخير فتحيا المراقبه لله ويشيع الصدق في النفوس لصدقها مع الله في الصيام واجتناب الاثام وتتطبع النفوس بالكرم والجود وهو الإحسان إلى المحتاجين والبر بالأقربين وتتهدى بالأخلاق فلا تسمع الآذان الحرام ولا تنطق الألسنة بالفحش والسب والردي الكلام وتربى الأعين على عدم الاستقامة النظر في الحرام وأقول بيني وبينكم هذا كلام يوجه لنا نحن الكبار لنجعله سلوكا ومن تم يقتدي بنا الصغار لأننا كثيرا ما نحسن الوعظ بهذا الكلام أقول لكم اللهم اجعل رمضان مغفرة لنا من الذنوب والأتام وبلغنا رمضان أعواما وأعوام ومع أركان هذا العدد ولنبدأ بالصيام جنة ضاقت بي النفس حتى كدت أختنق واجداح زورق عمري الموج والغرق ولفني الصمت حتى كاد يسحقني كأنني لوجيب القلب أسترق والنفس في كدر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 الأحساس بسكون النفس الزمارة بالسوف وكسر شهواتها هنا الاحساس بصفاء القلب عن الكذب حتى متى يا قلب تغشاك الظنون والتائهون معذبون والرقدون مغرورون والرقدون الصيام جنة يتقي بها الصائم المآثم والسيئات والمهلكات المؤدية إلى النار الصيام جنة فرصة للتخفيف من أتقال الأوزار وتطهير النفوس من الأردان وحماية القلوب من كل الآثام الصيام جنة لأصحاب القلوب الحية الصائمون القائمون الخاشعون القانتون الشاكرون على النعماء الصابرون في البأساء لا تنبعد جوارحهم إلا بموافقة ما في قلوبهم تجرد من الأثر والغش والهواء يجتمع لهم حسن معرفة مع صدق الأدب وصفاء السخاء النفس مع مضانة العقل هم أصحاب الايدي البيضاء أصحاب القلوب الطاهرة المتحابون بجلال الله لا بد أن نتعلم بعض الأخلاق أخلاق الصائم وبعض السلوكيات أول سلوك كما جاء في الحديث الذي بني عليه هذا البرنامج حفظ اللسان علينا أن نحفظ ألسنتنا ونتعلم هذا في هذا الشهر أي لا نتكلم إلا بالخير ونبتعد عن سب الناس وشتمهم والا نكذب ولا نتكلم فيما لا يعنينا لا ننادي أصحابنا وأخواننا وأبناءنا بالقاب يكرهوها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا الشهر السامي شهر رمضان يعلمنا ولا بد أن يعلمنا خلق الصدق وسلوك الصدق الصدق خلق حسن يحبه الله تعالى وعلى المسلم وعلينا جميعا أن نتحلى بالصدق في أقوالنا وأفعالنا في هذا الشهر نتعلم الصدق مع النفس أولا ثم الصدق مع الآخرين حتى يكون سلوكا في حياتنا السلوكيات التي يجب أن نتعلمها في هذا الشهر الكريم هي الإخلاص على المسلم أن يؤدي عمله بإخلاص ويرد الأمانات إلى أهلها نتعلم أيضا الاعتراف بالخطأ والاعتذار سواء كنا كبار أو صغار الاعتذار من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير نجعله سلوكا إذا أخطأ المسلم في حق أخيه حق غيره من الناس ندم على ما بدر منه وسارع بالاعتذار عن خطئه نتعلم أيضا في هذا الشهر الكريم التسامح علينا كمسلمين أن يقبل بعضنا اعتذار بعض وأن نتسامح ومن التسامح تأتي السماحة على المسلم أن يكون سمحا يلاطف الآخرين ولا يعبس في أجوهه في وجوههم وعليه مساعدة إخوانه في قضاء حاجاتهم <تصفيق> الصائمين بالإضافة إلى حفظ اللسان والصدق والأمانة والاعتراف بالخطأ والاعتذار والتسامح والسماحة هناك سلوك آخر يجب أن نكونه في أنفسنا هذا الشهر الإحسان ومساعدة الضعفاء علينا أن نحسن إلى الضعيف ونساعد المحتاج. نتعلم أيضا الصبر على المسلم الا يشكو همه لغير الله وخذوها مني لا تشكو ضعي جبهتك على الأرض ضع جبهتك على الأرض اشكي همك لله فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلك تتحمل هذه المصاعب في سبيل العبادة وتصبح قلبك مطمئ.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 في هذا الركن أقول لكم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان شهر الانتصار شهر الانتصارات اللهم انصر امه انا العبد سقيم من الخطايا وقد اضبلت التمس الطبيب اسماس آخر يقول أكثر من كنوز الجنة في رمضان وردد معي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لسألة قصيرة أخرى خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عنا أسمس أخر أخي أختي ليكن شعارك في رمضان لن يسبقني أحد إلى الله أخي ليكن شعارك في رمضان وعجلت ربي إليك لترضى يتمامكم قصيرة انا العبد نفسي وقد رساله قصيره تقول دع حبك يعلن عن نفسه نعم يحتاج الحب الى اعتراف وبوح وتاكيد تحتاج الاحاسيس الراكدة في عمق الفؤاد أن تسيل كلمات على اللسان لتستمتع بها ودن وقلب المحبوب عود لسانك على كلمات الحب أنا العبد نفسي وقد وفيت آخر رسالة قصيرة وأسماس تقول لا تنشد السكون فلن يكون الركض خلف الانتهاء من الأعمال والسعي المحموم كي نغلقها لن يزيد الأمر إلا توترا وإرهاقا طالما أننا نحيا ونتنفس فنحن في حركة وسير متواصل وعمل لا ينتهي لن يموت أحدنا وقد أتم أعماله وسيكون لدينا أعمال يتمها من بعدنا أبناء واحفاد فلا تنشد السكون فلن يكون أنا مستقيم من الخطايا، وقد أتظلت ألت من الطبيبة. العبد شريد ظلمت نفسي، وقد انا العبد الشريد ولم تنفسي وقد عفيت بابكم اسمحها أنصت لها بمشاعر صادقة لأنها لا رياء فيها فيها الاخلاص الذي يؤنس الصائم الذي يجعل صومه شفيعا له لدخول الجنة والنجاة من النار يوم القيام عيني, عيني, عيني ورحب بكم مع روحانية صائم روحانيات صائم في هذا العدد الثالث من الصيام جنة تقول لا تأكل نفسك قرحة المعيدة لا تأتي مما تأكله بل مما يأكلك إنه القلق والاكتئاب والهم والحزن هما ما يأكلان المرء منا يا أخي فالقلق بسبب توتر العصاب واعتلال المزاج وتوتر العصاب يحول العصار الهاضمة في المعيدة إلى عصارات سامة تنهش جدرانها فتصيبها بالقرحة وكثير من الأطباء يرجع بعض الأمور كالسكري وبعض أمراض القلب وبعض أمراض المخ إلى القلق والاكتئاب والخوف من المجهول عفان الله وإياكم فلنتعلم في هذا الشهر روحانية أننا لا نأكل أنفسنا رمضان قد الجوع بي ويهدني ضمأ ويخفت في مدايا كفاح لكن تقوى الله تحفظ همتك ويكون من أجري لديك صلاح وأراك يا رمضان رحلة مؤمن أذفت ريق وآنتك بطاح وأراك حين تجيء توقظ ما غف عام بقلب أثخنتك جراح فإذا بآلاء اليقين تظلني وإذا المحبة غدوة ورواح وإذا أنا روح تحلق في المدى لسن يلوح والصفاء يتاح إذن فالغاية الأولى والهدف الأسفى من صيام رمضان هو إعداد القلوب للتقوى ومراقبة الله للتقوى ومراقبة الله إعداد القلوب لخشة الله فالصوم يجعل القلوب لينة رقيقة يجعلها ذات سفافية وحساسية يجعلها وجلة حية فالصوم يوقظ القلوب فإذا فسد الناس في زمن من الأزمان فإن فلاحه لا يكون بالتشدد والتنطع فليبدا الصلاح باعداد القلوب وبث حراره الايمان فيها وخوف الله ومراقبته فالاسلام الإسلام لا يقود الناس بالثلاثه الى الطاعه انما يقودهم بالتقوى ومراقبه الله والخوف منه كلامي تصرفي مس فهم كلامي, يقول تصرفي مسؤول فهم كلامي يقول تصرفي مسؤول بأني اليوم, بأني اليوم حتى أكون واثقا من اعمال اليوم لا بد أن ننظر إلى صنم صنم موجود في داخل كل واحد منا هو الأنانية والكبر والغرور الأنانية والكبر والغرور أفات تحيل حياة المرء إلى جحيم مستعر والذين يعيشون ولديهم هذه الصفات لا ينعمون أبدا بالعيش الهاني ولا يعرفون طعم السعادة التي يتذوقها من يعيش حياة البساطة والإيثار فلنتعلمها من هذا الشهر الكريم مع روحانية الصاع. وجلست مع اليسيم فنظرت في عينيه فكأنه يسألني عن أبويه ولماذا هو ليس كغيره من الصغار معهم الألعاب والحلوى والطعام وهل سأشتري له ثوبا جديدا ليلبسه في العيد؟ فمسحت بيدي على رأس اليتيم فإذا بقلبي يلين ودمعي يسير فذكرت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في المسند في, مسند في المسند من حديث أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له صلى الله عليه وسلم إن أردت تليين قلبك فأقع المسكين وامسح على راس اليتيم هكذا نحيا رمضان فهو مدرسه يستثير الشفقه ويحض على الصدقه وهو شهر يعلمنا الجود والاحسان ليس فقط في رمضان بل والله على الدوام وما تنفقوا من خير فلانفسكم ان الله الله سبحانه وتعالى الذي ندعوه ان يجعل قلوبنا حيه وقلوبنا صافيه لان صاحب القلب الحي يغدو ويروح ويمسي ويصبح وفي اعماقه حس ومحاسبه لدقات قلبه وسماع اذنه وحركه يده وسير قدمه احساس بأن الله يدبر بان الله يدبر ما في هذا الكون وبان الكون في افلاكه وكل مجراته مصخرة لهذا الإنسان بحق الله سبحانه وتعالى وبحق هذه العبودية في رمضان الصدقة لها طعم خاص ولدة عجيبة ولا غروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان أخذت عهدا على نفسه ألا يمر يوم من رمضان إلا ولي فيه نصيب من الصدقة والإحسان فقليل دائم خير من كثير منقطع وبعد صولات وجولات وبعد صولات وجولات بين بيوت الأرامل واليتامى والفقراء والمحتاجين لا يعلم بي أحد إلا الله شارت بردقة في قلبي ولذة عجيبة في نفسي فعرفت حقيقة الصيام واحسست بقرصة الجوع ولذة الحرمان وقفت على أرملة لها صجة صغار وبيت بالإيجاب ودموع الجزاء ربما عبث الهم بقلبها ففضلت الموت على الحياه أو سلك الطريق البغاء عندها تبين لي ليحوذ الرسول صلى الله عليه وسلم القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار A shed, a shed, إذا هذه اخلاق يجب أن نتعلمها في روحانية الصائم هذا العام، وليكن لدينا أمل هذا الأمل الذي نحيا عليه طائر الأمل، طائر الأمل الذي يوصلنا إلى سعادة الدارين، سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. إن الأمل طائر مغرد كما أنه له قنديل مضي. ما من نفس تنمو فيها شجرة الإيمان إلا وعلى غصن من أغصانها طائر أمل ينشد الحان السعادة وطائر الأمل حر في تغريده لا يلتفت إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى قوة مادية مهما عظمت فهو يغرد وينشد أناشيد الصفا بدافع حقيقي من قوة معنوية يفجرها في النفس بالإيمان الإيمان بالله الذي يصغر أمام عظمة كل عظيم فلنقوي إيماننا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيد إيماننا وأن تقوى هذه الطاقة الروحية التي تساعدنا على العيش 11 شهرا قبل مجيء رمضان بل لم يرى نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبضل صدقته وضرب بها وجهه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارب وجماع ذلك خوف القلب من الله ومراقبته وإلا فتنبه وحده فربما دخل دخلت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر نعوذ بالله من حال هؤلاء يا ليلة القادر يقربارنا خير من الدهر في ليلة القدر لا بد أن نتذكر هذه المعاني وهذه الروحانية هذه الروحانية التي قد نصل إليها بالدعاء ويخطئ كثير من الناس عندما يظنون أن إشراق الأمل مرهون بمظاهر الحياة الدنيا فعندما يغرّد طائر الأمل تشرق الحياة وتصغر الأحداث مهما كانت كبيرة وتتضاءل الأخطار مهما كانت عظيمة ويستطيع الإنسان أن يعطي عطاء صافيا وأن يقدم حياته إقدام من يشعر بلدة العطاء فلنمر هذه النفس على الأمل وعلى العطاء فليس رمضان مساكا عن الطعام والشراب فقط وسجودا ورفوعا والقلب هو القلب قاس عاص قاس لله الغناء يغرب الآدان وللأيين أصدق العنان واللسان كذب وغش وغيبة ونميمة وسب ولعان وصدق من قال إذا لن يكون في السمع من تصاوني وفي البصر غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صوم الجوع والضمأ كإن قلت إني صمت يومك كما صمت فأفن ثم تفن لنفوس لم يهذبها الجوع ولم يدربها السجود والرفوع فالصيام تدريب للنفوس وتعويد لها على الصبر وترك الشهوات يدخل رمضان ويخرج وبعض النفوس لم تتغير يجوع ويعطش وقلبه هو قلبه ومعاصيه هي معاصيه وربما يرسع ويسكت ويسحر ويتعب وحاله هي حاله ولسانه هو لسانه نعوذ بالله من حال هؤلاء فلو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوم من رمضان وهؤلاء كلما خرجوا من ذنب دخلوا في آخر بل ربما لا تحل لهم لا تحل لهم الشهوات وتتفنون في المعاصي والسيئات إلا في شهر رمضان والله المستعان يا هؤلاء أنتم في رمضان شهر التوبة والغفران يا هؤلاء فيه تغلق أبواه النيران وتفتح الجنان وتصفد الجان فدونك نفسك أيها الإنسان يا هؤلاء أما تنفعكم العبر أما عصيتم وستر اعرفوا قدر من قدر فقد آن الرحيل وأنتم على خطر لكن عند الممات يأتيكم الخبر نعوذ بالله من طور الأمل فإنه يمنع خير العمل نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والدراع نفسي فصاقا إنما الدنيا وإن رقت كفاة الصائم، أختي الصائمة كلنا نعلم أن التوبة تحطم شوكة العبد فلا يلجأ إلا لله وكأن برب العباد يقول لنا ألا تأتي إلي فتدعوني ألا تتقرب مني فأنا معك أينما كنت فكيف يبلغ من الجحود إلى هذا الحد فنحن في هذه الدنيا نتذكر كل شيء المرح الترفيه المال التصييف الزينه إلى آخره ولا نتذكر الذي خلقنا وخلق لنا كل هذا لنتمتع به بالاعتدال ما رأيك أخي السائق لو كنت أمام مقود السيارة بدل من أن تزيد في السرعة حتى تصل في أقرب وقت أن تتأمل حولك من طبيعة حتى ولو كانت صحراء جرداء هذا التأمل يغدي قلبك ويغدي فكرك ويغدي عقلك ويساعدك على التوبة ألا نتذكر الله إلا عند المصائب والشدائد فنفقط ونقول عني يا الله فكم من مأزق؟ قدنا منه الله سبحانه وتعالى وكم من كرب فرجه عنا وكم من سوء أحاط بقدرته جعلنا بعيدين عنه وكم من وكم من أشياء وأشياء؟ فالتوبة باب التوبة في هذا الشهر مناسب جدا فنتب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا صمت فليصمت رك وبصر ولسانك عن الكذب والمحارم وجمع ذلك خوف القلب من الله ومراعبتة وإلا.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 والى رجائك كم سعيت يا رب في جوف الليالي كم رجعته وكم بكيت ولكم رجعوتك فاضعا نرجو الله سبحانه وتعالى بالدموع وبالدعاء ان يوفقنا للتوبه ونقول يا الله كم من مأزق بعنايتك أنقتني منه وكم من كرب فرجته عني وكم من سوء أحاط بي بقدرتك جعلتني بعيد عنه وكم من منافق وخبيث وظالم زحته برحمتك به عن طريقي وكم من ذنب اقترفته سترتني فيه ولم تفضحني به وغمرتني برفقة طيبة صالحة ونقية وكم وكم فكنت تحرسني وترعاني وأنا غافلة عن ذلك إن دينك كبير كبير جدا إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل ولذلك فإن تقليل الطعام والشراب ومباشرة النساء ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته فالصيام فيه كسر للنفس وتقلية القلب للذكر والفكر والصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان لابن ادم آدم فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر صورة الشهوة والعظم يا الله يا لا بد أن نسعى لغض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره إلى كل ما يشغل القلب وينهى عن ذكر الله لا بد أن نحفظ لسان عن الهديان والكذب والغيب والنميم والفحش والجفاء والخصوم والمراء لا بد أن نكف اسمعنا عن الاصغاء إلى كل مكره لأنما حرم قوله حرم الاصغاء إليه ولذلك لا بد نكف باقي الجوارح من اليد والرجل عن الأتام ونعود أنفسنا, نعود أنفسنا وأقول إنما الأعمال بالنيات نعقد نية في هذا الشهر على صفاء القلوب وصفاء النفس والعيش بروحانية إلى رمضان الآتي معاشر الصائمين والصائمات إن الإنساك عن الطعام والشراب في رمضان ليس هدف في ذاته بل هو وسيلة لرطة القلب وانكساره وخشته لله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع حول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه شباب بيفر والشيب ينكر وما انت مرل منون ببالي طريق طويل وزاد قليل وحمل ثقيل فكيف احتيالي طريق طويل وزاد قليل حير لي ثقيل فكيف احتيالي تمر اللاني بنفسي وانا لي فاقوم مالي عن الموت جدال وليل جدال همسات للصائم همسات للصائم عبارات خاصة لكل صائم هدفها طهارة القلب صفاء الروح نقاء الضمير والقرب من الخالق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كيف ينبض القلب هكذا ينبض القلب أطل النظر دقيق لترى كيف ينبض في نومك وصحوك في مرضك وصحتك في فرحك وحزنك ضحكك وبكائك وتعبك وراحتك هكذا ينبض لا تملك له ايقاف ولا تحريك أو حتى إسراع أو إبطاء في نبضاته هكذا ينبض عندما تنظر إلى منظر ما يغدي عينك ويحركها فهل شكرت الله سبحانه وتعالى على نبضه لتنعم بهذه النعمة فلنحاول خلال هذا الشهر السامي شهر رمضان ألا تقع أعيننا فجأة على مناظر محرمة لأن القلب ينبض وعندما ينبض القلب سوف يغدي الآذان ويغدي الأعين هل شكرنا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة؟ عندما ينبض القلب فإن الطعام يتوزع إلى سائر أنحاء الجسم يذهب من المعدة عبر الدورة الدموية إلى كل خلية في خلايا الجسم فهل شكرنا الله سبحانه وتعالى على نبضه لننعم بهذه النعم؟ الله، الله، الله، الله. الله تعالى من شهر طابنا. جرب أن تستمع لدقات قلبك عبر سماعة الطبيب كيف هو النبض طبيعي ثم عندما تمر بك مواقف الخوف والحزن والفرح والهدوء تختلف النبضات تتسارع ثم تعود لطبيعتها هذا القلب سيقف يوما لكن على ما سيقف على ما سيقف فلنفكر في هذا جيدا ونقول يا مقلب القلوب والأبصار تبت قلوبنا على دينك ودمتم بأفضل حال اللهم تغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم حكم وعبر للصائم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 أهلا بكم في هذا الركن اخترت في هذا العدد العدد الثالث من أصيام جنة قصة مشهورة عالمية ربما الكثير منكم استمع إليها من طرف المختصين في التنمية البشرية بعنوان كوخ محترق او الكوخ يحترق هبت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فأغرقتها ونجا بعض الركاب منها رجل أخذت الأمواج تتلاعب به حتى ألقت به على الشاطئ على شاطئ جزيرة مهجهولة ومهجورة ما كان الرجل ليفيق من إغمائه ويلتقط أنفسه حتى سقط على ركبته وطلب من الله المعونة والمساعدة وسأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم مرت عدة أيام على الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر ويصطاد من أرانب ويشرب من جدول المياه قريب وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد وحر النهار وذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا ريت ما ينضج طعامه الموضوع على بعض اعواد الخشب المتقدة ولكنه عندما عاد فوجئ بأن النار التهمت كل ما حولها فأخذ يصرخ لماذا يا رب حتى الكوخ احترق أخذ يصرخ ككل مفجوع في زمننا هذا ويقول يا رب يا رب هذا الكوخ احترق لم يعود يبقى لي شيء في هذه الدنيا وأنا غريب في هذا المكان والآن أيضا يحترق الكوخ الذي انام فيه لماذا يا رب كل هذه المصائب تأتي علي وأنام الرجل من الحزن وهو جوعان ولكن في الصباح كانت هناك مفاجأة في انتظاره إذ وجد السفينة تقترب من الجزيرة وتنزل منها قاربا صغيرا لإنقاذه أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسألهم كيف وجدتم مكاني فأجابوه لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب الإنقاذ فسبحان الله من علم بحاله ورأى مكانه سبحانه مدبر الأمور كلها حيث لا ندري ولا نعلم يا <تصفيق> من فعلا نحتاج لأن ينور الله ظروبنا ودروب المستمعين والصائمين العبرة صغيرة جدا سطرين تقول إذا سأت ظروفك فلا تخف ثق بأن الله له حكمة في كل شيء يحدث لك وأحسن الظن به وعندما يحترق كوخك علم أن الله يسعى لإنقاذك في الختام أعزائي الصوم يعود الصبر ويقوي عليه وينظم ضبط النفس ويربيها فيخاف الإنسان من ربه ويعمل بكتاب الله ويقتدي بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم يعود الصيام النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة وينمي عاطفة الرحمة في قلوب الصائمين نسأل الله أن ينميها في قلوبنا وسألوه ذلك في هذه الليالي هذه العشر, العشر المباركة وينمي روابط الألف بينهم فيسارعون إلى الإحسان ويتسابقون إلى فعل الخيرات وليس إلى ما جد من أمور الدنيا تتجلى فوائد الصوم الصحية في كونه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من كافة الفضلات والرواسب والسموم وهذا ضروري في زماننا حيث الغذاء الصحي قل وأصبح الجسم مكب للنفايات. إذن الصيام يطهر قلوبنا ويصف أرواحنا وينقض مائرناء. ويقربنا من خالقنا وبارئنا فالصوم جامعه روحية كبرى فيها نتخلص من كل ما علق بنا من أمراض وعلل وأسقام فلنجعل رمضان هذه السنة نجعله فرصة ووقفة وعنية صادقة للوصول إلى هذه الغايات وأقول دائما أتمنى لكم جسدا مستريحا وروح طيبة ونفسا مطمئنة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 وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا نومنا نلقاك تحياتي وسلامي للجميع كل باسمه الله الله الله الله الله الله رمضان الشهر السامي قد وافى